اللهم إنا نسألك وندعوك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد كالذي تقول لك الحمد خيرا مما نقول ولك الحمد كالذي نقول لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك ربنا ومحمدك عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن في من هديت وتعافينا في من عافيت وتتولانا في من توليت وتبارك لنا فيما أعطيت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 اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والثبات على الأمر ونسألك اللهم الفوز بالجنة ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار لرحمتك يا عزيز يا غفار اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت وبرد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة ومنتوا على ذلك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 وجازهم بالحسنات إحساناً وبالسيئات عفواً وغفراناً حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين اللهم انقلهم جميعاً من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلحٍ منضود وغلٍ ممدود يا غفور يا ودود اللهم ارحمنا إذا اصرنا إلى ما صاروا إليه لرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على الموت وسكرته والقبر وظلمته والصراط وزمته ويوم القيامة وكربته اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأقوال والأعمال والأهواء والأدوى يا سميع الدعاء ونسألك اللهم عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم أغنى خلقك بك اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لنا أغنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغننا اللهم بفضلك عمن عن أغنيته عنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وان محمد الرسول الله وتوفنا وان ترضى عنا غير غضبان اللهم توفنا وانت راض عننا غير غضبان واجعلنا في موقف القيامه من الامنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم يسر حسابنا وَيَمِّن كِتَابَنَا وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يُنَادَى غَدًا فِي الْآخِرَةِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّانِ الْخَالِينَ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وولاتنا ومشايخنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة نورها وفضلها ورزقها وبركتها وهداها ونعوذ بك من شر ما قسم في هذه الليلة المباركة اللهم ما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين اللهم اجعلنا من من يفوز بقيام ليلة القدر اللهم اجعلنا من من يفوز بقيام ليله القادر. اللهم امح عنا كل ذنب ووزر اللهم اكتب لنا عظيم المثوبه والاجر يا ربنا يا ربنا يا ربنا ويا مولانا ويا خالقنا ويا رازقنا إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا نحن الفقراء إليك المنطرحون بين يديك المنطرحون بين يديك يا باسط اليدين بالعطايا يا واسط اليدين بالعطايه اكتب لنا اوفر الحظ والنصيب في الدنيا ويوم يقوم الاشهد اللهم انا نسالك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام أن تصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم إلهنا سفكت الدماء وقلت للأبرياء ولم يرحم الشيوخ والأطفال والنساء فاللهم رحمة من عندك اللهم رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو عنا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 اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضى اللهم هيئ له في طاعتك عمرا مديدا وعملا فريدا ورأيا سديدا وعملا رشيدا وفعلا حميدا اللهم وفقه ونائبيه واخوانه واعوانه الى ما فيه عز الاسلام وصلاح المسلمين اللهم اجزه خير الجزاء على ما وجه المسلمين من إغاثة إخوانهم في الصومال اللهم اجعل ذلك في موازين أعماله وفي صحائف حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم كن لإخواننا في الصومال اللهم سد جوعتهم اللهم سد جوعتهم واروي ظمائهم اللهم اروي اللهم انهم جياع فاطعمهم اللهم انهم جياع فاطعمهم عراة فكسهم وحفاة تحملهم وضما فارفهم اللهم هيئ لهم من ينصرهم ومن يأخذ بأيديهم ومن يسد مجاعتهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعان اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم لا تفرق جمعنا في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة المباركة وصي هذا الجمع المبارك الا بلن بالنظف وسعي المشكور وعمل متقبل مبرور يا عزيز ويا غفور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ما قصر عنه رأينا وعلمنا وعملنا ولم تبلغه مسألتنا من خير الدنيا. الدنيا والآخرة فإنا نرغب إليك فيه فإنا نرغب إليك فيه فإنا نرغب إليك فيه يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا مغيث اللهفات يا عظيم المن يا كريم الصفح يا دائم الإحسان يا حسن التجاوز يا من أظهرت الحسن وسترت القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة اقبل توبتنا وامح حوبتنا وثبت حجتنا وأصلح قلوبنا واجمع كلمتنا وأصلح أحوالنا ايش في مرضانا ايش في مرضانا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 ولا من عطاياك محرومين ولا من بابك مطودين اغفر لنا وتب علينا فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين